بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسج هل في ذلك قسم الذي حجج ألم تر كيف فعل ربك بعادا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 صَب لَيْهِمُ رَبّ كَ سَوْطعَذَ إِ رَبَّكَ, سوط ربك لَ بِالْمِصدَ فَأََّ الإِن سَنُوا إذَا مَبَتَ لَهُ رَبّهُ فَأكْرَمَهُ وَنَعمَه فَيَقولُول وَأَمَّا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَغَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ المسكين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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا